السلام عليكم مشاهدينا الكرام واهلا ومرحبا بكم على الهواء مباشرة في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الشريعه والحياة يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وإن هذه امتكم أمة واحدة وانا ربكم فاتقون في ظل الانقسامات السياسيه والأديولوجية أين اضحى مفهوم الأمة وهل يمكن للامه ان تستعيد ولايتها على نفسها بعيدا عن ارادات السياسيين وكيف يرى الخطاب الدعوي مسألة وحدة الامه وحدة الامه بين الفكرة والواقع موضوع حلقه اليوم من برنامج الشريعه والحياه مع فضيله الشيخ الدكتور محمد العريفي الداعي الاس الداعيه المعروف مرحبا بك فضيله الدكتور مرحبا بكم حياكم الله. قبل ان ندخل الى محاور الحلقه هناك فتوى نسبت إليكم عن زواج المناكحه فتوى جديدة. أنكم انكم اجستم للثوار السوريين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 وسهوله أيضا أن يفتح صحيفة الكترونيه من بيته ويصبح هو رئيس التحرير وهو الصحفي الوحيد فيها يجمع فيها ما شاء ويركب الصور كما يشاء بدأ يركب سواء على السياسيين او على الدعاه او على المشاهير عموما حتى الممثلين واللاعبين وغيرهم يركب عليهم احيانا صور بالفوتوشوب ويركب عليهم بعض الاخبار التي لا تصح هذه من ضمن ما ركب يعني تفتح احيانا صفحات معينه باسمي وضع صورتي التي في صفحتي في تويتر وفي الفيسبوك وياتي عبر التغريده المعينه ويكتب ما شاء ويصورها ثم بعد ذلك ينشرها ويقول هذه تغريده لفلان الرجوع إلى صفحتي يثبت أن هذه التغريده لي أو ليست لي هذه التغريده التي انتشرت العجيب أن الذي ركبها ايضا لم يحسن التركيب فانه معروف ان الاحرف في تويتر لا تزيد عن 140 حرفا هذه التغريدة هي خمسه اسطر أو سته وبالتالي وصلت إلى أكثر من 300 حرف واضح انها مركبه عبر برنامج الفوتوشوب ربما لاهميتها يعني ربما أنه انه اراد ان يوقعها ايقاعا تاما وهي ايضا لا يقولها عاقل فضلا عن ان يكون طالب علم ان تاتي الفتاه وتدور على المجاهدين في سوريا تتزوج هذا اربع ساعات ثم تنتقل الى الاخر اربع ساعات لا يقول يا اخي اي عاقل ان هذا جائز فضلا عن عن يكون طالب علم أين اين الولي واين العده الشرعيه للمراه بعد طلاقها ونحو ذلك هذا باطل وأنا اعجب حقيقة أيضا من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 يقول الله سبحانه وتعالى كنتم خيره امه اخرجت للناس لم يقول كنتم خير عرب خير جماعه إنما أنتم امه ولذلك سلمان الفارسي يصلي بجانب صهيب الرومي وبجانبه بلال الحبشي لاحظ اختلفوا في الالوان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 طبيه او امه عربيه ستخرج في امم كثيره من الناس يمكن للامه أن تستفيد منهم باكستان فيها الملايين مئات الملايين سوف يخرجون إذا قلت انها امه عربية. أندونيسيا فيها قراب 300 مليون معنى ذلك انك ستخرجهم من من عداد الأمة. الهند فيها أيضا قريب من 100 مليون كلهم من المسلمين معنى ذلك انك ستخرجهم الصين فيها قريب من 120 مليون مسلم بمعنى أنك إذا كانت أمة الإسلام او كان المسلمين كان المسلمون مثلا يوحدون في يعددون في العالم مليار ونصف معناه انك ربما لا يصفوا لك الا العرب لا يتجاوزون 300 مليون أو 400 مليون فانت اضعفت الامه باخراجك لهؤلاء ولذلك ربنا جل وعلا لا يخاطبنا يا اخي بناء على لغاتنا ولا بناء على على انسابنا او على او على ثقافتنا انما يخاطبنا على اننا امه ونبينا عليه الصلاه والسلام لما جمع الناس في حجه الوداع قال أيها الناس إن ربكم واحد وان اباكم واحد لاحظ حتى جمعهم عليه الصلاه والسلام نسبا يقول أنت يا بلال وان كنت حبشيا وانت يا يا صهيب وان كنت روميا الا انكم ترجعون إلى ابن واحد وإن اباكم واحد ثم قال ألا فلا فضل للعربي على اعجمي ولا لابض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى كل ذلك يا اخي لاجل ان يسارهم مع بعض لا يشعر أحدهم أنه افضل من الاخر او يتكبر عن التعاون معه أو يشعر ان هدفي يختلف عن هدفك او يشعر ان دستوري يختلف عن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 خلال مثلا 10 عشر سنوات 20 سنه كذا بحيث أنه بعد فتره معينه نقول والله الامه كلها توحدت ولذلك يا اخي لما تنظر مثلا في الاتحاد الاوروبي مثلا لم يبدأ باتحاد الدول انما بدأ باتحاد تجاره مشتركة بينهم حتى اذا استمرت الامور اعلن بعد ذلك الاتحاد الاوروبي نحن مع الأسف يا اخي جامعه الدول العربية.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 تنظر في الجرائد والصحف تنظر في تصريحات السياسيين تبحث عن هم واحد تبحث عن هدف واحد تبحث عن شعور بي بالاراده ان تنهض الأمة من جديد ما تجد ذلك اين دور الامه العربية؟ عدد يا أخي من من المحاولات للتوحيد بين بين العرب لم تنجح فكان هناك وحدة مصرية سورية. قديما وحده مصريه يمنيه قديما وحده الدول الثلاث مصريه السوريه العراقيه اذا نظرت في في نماذج تريد أن تفتخر بها قد لا تجد الاشياء قليله مثل مثلا اتحاد اليمنيين مثلا اتحاد الامارات العربيه المتحدة توحد جزيرة العرب ونحو ذلك أشياء لا تعتبر هي وحدة الأمة الكبرى ولم تتعداها مع الأسف الى لماذا دكتور نتحدث عن اتحاد أوروبي في اختلاف الجنسيات صدق. في العراق في الديانات صدق. حتى في اللغات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 كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ان ربكم واحد وكما قال الله تعالى وأنا ربكم فاعبدون وأنا ربكم فاتقون يا اخي ربنا واحد وعقيدتنا واحده امن الرسول بالمنزل اليه من ربيه والمؤمنون كل امن الامه كلها آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله الانفر اذا الامه كلها يا اخي هنا في قطر وفي مكه وفي وفي باكستان وفي جبال افغانستان وروسيا وغيرها وفي ادغال أفريقيا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 ان يصبح رئيسا ولذلك ولا يرضى أن يدخلها تحت رئاسة غيره وربما تكون حظوظ نفسه مقدمه على حظوظ غيره على حظوظ الأمة. ما عنده الاستعداد يا اخي ان يتخلى عن الرئاسه لما ارسل عمر رضي الله تعالى عنه خالد ابن الوليد في, في الشام في ايام الغزوات وارسل بعد ذلك ابي عبيده إلى خالد وقال يا ابي عبيده تكون انت الرئيس إذا وصلت وصل إلى خالد وقال يا خالد ترى انا رئيس انا, أنا قائد الجيش قال خالد انا القائد قبلك وانا اعرف المنطقه ويعني صار لي وقت الآن وليس حق ان تكون انت القائد عليه قال إن عمر يقول اني اكون انا القائد قال أنا اقول لك لا يصلح الآن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 في نفوس الخطباء في نفوس كل المفكرين اذا اصبح هم الواحد انا عندي امه أريد أن ارفع من شانها ان اعلي من قدرها ان اخرجه يا اخي من الحفرة التي وقعت فيها أن اعيد مجدها بدل يا اخي ما نبدا نتحدث عن امجاد سابقة. واذا ذكروا اسبانيا نقول اسبانيا تطورت بسبب الاندلس والاندلس كانت وكانت وانما اكتشف الاكتشافات الكبيره المسلمون وهم الذين اكتشفوا الصفر ونبدا نتغنى يا اخي كما قال الت هبني عن كل مكرمه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 كل اللي يحبون التوحد ويعرفون فضائل الوحدة ومميزات الوحدة وان الفرقه عذاب لكن ايضا هذا الموضوع محكوم ايضا بروحي عصمنا وبمواضعات القوى الكبرى والقوى المحليه الان في تصور انه العامل الحاسم في الموضوع هو الاختلاف يعني الان مثلا نحن لو جينا و... وعندنا دوله غنيه جدا ودوله فقيره جدا ونحن وقلنا للشعب نفسه وليس للحكومات دعنا من الحكومات الشعب نفسه لو قيل له ما رايك ان تتوحد بهذا بدل ما يكون الدخل 5000 دولار حيصير عندكم انتم ايها 2000 دولار الشعب نفسه يرفض وهذا وهذا وهذا يعني يعني ملموس ومشاهد المانيا الغربيه لما ارادت ان تتحد مع المانيا الشرقيه بعد من هدم انهدم جدار برلين انفقت ألمانيا الغربيه ب 200 مليار مارك من اجل تاهيل المانيا الشرقية حتى تستطيع التوحد مع ألمانيا الغربية. لانه كان المستوى الاقتصادي كان المستوى في تفاوت كبير ثم نحن الآن الان ما اعتقد انه في مجال لبناء امبراطوريه جديده تمتد في آسيا وفي وفي وفي في اوروبا أعتقد هذا الان في منتهى في في نقطه على الصعوبه الصعوبه يعني الان هو كما ترى هو زمان ليس الدول الامبراطوريه ولا الدول القومية هو الآن زمان الدوله الكفريه وبالتالي فانا اقول لا نضيع الممكن في طلب المستحيل دعونا الان يعني مثلا الان الدول الدول العربيه اسمع يا اخي خلوا الانتقال يعملوا سكه حديديه يخلي الناس تتواصل خلوا الانتقال بالبطاقات الهويه بدل بدل بدل جوازات السفر خففوا من, من الجماري. خلينا ننشئ اتحادات نعمل سوق عربيه حره مشتركه وسوق اقليميه مشتركه نعمل غرفه تجاريه اقليميه كبيرة وحقيقيه وليست شكليه يعني إذا كان الاندماج السياسي أنا في نظري الاندماج السياسي هو اخر شيء يمكن الوصول اليه واوروبا من 50 سنه ترى المفاوضات مفاوضات استغرقت من الآن بحوالي 60 سنه حتى استطاع الاوروبيون الوصول إلى هذا الشكل من التوحد وهو ايضا شكل لا تبدا ان بعضهم ما دخلوا في منطقه اليورو والان بريطانيا يمكن قريبا تجري استفتاء ويمكن يوافق الشعب البريطاني على الخروج من الاتحاد الاوروبي فالاتحاد الان الاندماج السياسي امامه عقبات هائله وبالتالي تعالوا نحن نبني الاتحادات الفرعية لحد المعلمين والتمين للاطباء والمهندسين والخلي التبادل التجاري بدل ما يكون بين الدول الاسلاميه 5% ولا 7% نضع خطه كل سنه نزيد, فيه 2 3 نزيد فيما في 3% والا نرجع في ما بعد التكامل الاقتصادي وفي تبادل شكرا شكرا دكتور عبد الكريم بكار الداعيه الاسلامي المعروف دكتور الان نتحدث عن سميها مقومات عن مواقع قوة عن فرص في البلاد الاسلاميه هناك من يملك المال هناك من يملك الأرض للزراعه هناك من يملك الايدي العاملة. لماذا لا تتكامل هذه الدول لتم تحقق وحدة اقتصادية. تتبعها وحدة سياسيه تتبعها قوة وموقع قرار اسمع الاجابه ولكن بعد ان نذهب الى فاصل قصير فابقوا معنا مشاهدينا الكرام نعود اليكم باذن الله بعد الفاصل اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد لحلقه هذا الاسبوع من برنامج الشريعه والحياه والتي هي بعنوان وحدة الامه بين الفكره والواقع مع فضيله الدكتور محمد العريفي الداعيه الاسلامي المعروف فضيله الدكتور تحدث عن نقاط قوة. عن فرص موجوده في مجمل الدول العربيه بشكل خاص والدول الإسلامية بشكل عام هناك ايدي عاملة في بعض الدول هناك اراضي للزراعه في دول اخرى هناك ثروات في دول الخليج مثلا م. لماذا لا يحصل تكامل اقتصادي ليحقق قوه سياسيه و قرار سياسي كبير الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام اول ما وصل الى المدينه هو ما تفضلتم به النبي صلى الله عليه وسلم وصل الى المدينه لم يشتغل عليه الصلاه والسلام فقط بالأمور التعبديه المحضه بناء مسجد تعليم القرآن. إنما حرص عليه الصلاه والسلام على انعاش الاقتصاد على ضبط الامور السياسيه بكتابة معاهدات مع اليهود وما شابه ذلك من اول ما فعله عليه الصلاه والسلام هو المؤاخاه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 فاخر النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والانصار ساعدنا الربيع مع عبد الرحمن بن عوف ساعده في التجاره وفي غير ذلك هذا الذي نريده اليوم أن يقع لكن يا اخي نحن لن يحصل هذا بين الدول الإسلامية لا اقول العربيه بين الدول الإسلامية إلا إذا رغب أصحاب الأمر فيها رغب الحكام رغب من ولاهم الله تعالى الأمر من الحكام والعلماء إذا صار عندهم رغبة حقيقيه في ايجاد هذه الوحدة سيستطيعون ذلك يعني انا اعطيك مثالا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 فهو يستطيعون ان يفعلوا ذلك لكن هي تحتاج الى قرار مع الاسف لما ترجع اليوم إلى الى الاحصاءات الحكوميه تجد أن التبادل التجاري بين الامه الإسلامية لا يتجاوز 23% طيب والباقي الباقي يا اخي مع الامم الأخرى الاقوام الأخرى التي ربما احيانا تاخذ منك النفط أو تأخذ منك المقدرات الطبيعية وهي خام ثم بالذالك تبدا تنقلها اليك في في صوره صناعات تبيعها عليك باضعاف باضعاف قيمتها الحقيقيه اذا اذا استطعنا ان نوفر تجاره مشتركه بيننا باسلوب جيد باسلوب موثق أن الغرف التجارية يكون بينها اتحاد كما تفضل الشيخ يعني لماذا يا اخي لا يكون هناك اتحاد التجار المسلمين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 اطباء المسلمين اتحاد المهندسين يا اخي الأطباء المسلمين لما يقع مثل ما وقع في سوريا او وقع في غيرها بدل ما نرجع الى منظمه الصحه العالميه او الى غيرها نرجع يا اخي الى اتحاد معروف اتحاد الاطباء المسلمين إذا اراد أي مستشفى في الأمة إلى مساعده الطبيب. أو الى استشاره استشاره بروفيسور كبير في الطب او الى ربما اجهزه طبيه بعض المستشفيات تكون مستغنيه عنها او مطوره لاجهزتها مثلا يكون بينهم اتحاد لهم رأس يا اخي لهم مرجع لهم عنوان يرجعون اليه بحيث انهم يتخاطبون معه لا يصلح القوم فوضى لا سراه لهم لكن هذه الوحده التي تتحدث عنها التكامل الاقتصادي بين الشعوب بين مؤسسات المجتمع المدني بين اطباء المسلمين اقتصاديين المسلمين إلى غير ذلك ربما ي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 عقول الامه يا اخي الان تصدر الى غيرها انظر كم يشتغل من الاطباء اليوم في بريطانيا وفي امريكا وفي وفي دول الاتحاد الاوروبي وهم إما ان تكون أصولهم عربية واسلاميه أو او يكونهم يعني انما هم الجيل الأول الذي ذهب إلى هناك إنما حتى الذين يا في وكاله ناسا للفضاء وفي غيرها تجد انها لا تخلو من عقول من هذه الأمة. لماذا لا تستفيد الأمة من بعضها البعض هناك جهود استعمارية بدل المستعمر ما يكون محتلا لبلدك وموجودا هو بأفراده خرج لكن لا يزال متحكما فيها ولو فكرت أن تتحد مع غيرك تجد أنه يقف امامكم مباشره قضيت قاعده ما تحدث عن وحده الامه تواجهنا عقوبات كأداء كاداء وتواجهنا صعوبات كثيره منها مسألة الأقليات الموجوده في العالم العربي والعالم الإسلامي. كيف يمكن تجاوز مثل هذه العقبه يا اخي هذه الأقليات يمكن أن تستثمر باي سبيل العوامل الاجتماعيه التي تكون بينهم اختلاف الجنسيات هذا يضبط يا اخي باي طريقه يا اخي كيف استطاعوا ايضبطوه الاتحاد الاوروبي وعندهم حتى أقليات ربما تكون سبب لهم بعض المشاكل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 اني سيطره علينا الاستعمار اذا حاولنا ان نتجاوز الامور الاقتصادية بيننا بحيث يكون عندنا نوع من السهوله مثل ما تفضل الدكتور لما ألمانيا الشرقيه والغربيه تعاون في سبيل ان يكون دوله واحده واستفاد بعضهم مع بعض اليمن لما تعاون بعضها مع بعض لماذا يا أخي لا تستطيع الامه اليوم ان تتجاوز مثل ذلك وتكون هذه الدوله فيها أموال. دولة خليجيه الدوله الأخرى فيها اراضي زراعيه الدوله الثالثه فيها عقول منتجه وفيها مخترعون وفيها يعني ناس لهم وزنهم في في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 كلها يطرحوها يركلوها يمينا ويسارا في سبيل تحقيق الصدر الكبير هذا هذا هذا الهدف الكبير إذا استطعنا يا اخي استطاع السياسيون أن يجعلوا لهم عملا في توحيد الأمة وكل واحد أصبح يدخل إلى دائره نقاش أو يدخل الى الى احد اهد اهداف محدده بحيث ان الهدف الكبير عنده أن تتوحد الأمة تجاوز ذلك من أهم الامور حقيقة في هذا أيضا يعني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 اما حظوظ للنفس او حسابات سياسيه لو استطعنا يا اخي ان نغلب حسابات منفعه الأمة. منفعه الشعوب المساكين هؤلاء الذين يحتاجون الى إلى الى وقوف بعضهم مع بعض إذا استطعنا أن نتجاوز حظوظ النفس الداخليه والبحث عن عن المناصب الشخصيه إذا استطعنا ان نقفزها سنحقق يعني قدرا كبيرا من مثل هذا هذا على مستوى الدول دكتور تفضل ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقول ما ذئبان جائعان ارسل في غنم بافسد لها من حرص الشخص على المال والشرف لدينه حرص كثير من المسؤولين والسياسيين على المال والشرف هو الذي يجعل ليس عنده الاستعداد ان يتنازل عن شيء من ذلك ليدخل تحت كنف رجل آخر. هذا على مستوى المسؤولين وعلى مستوى الحكام وعلى مستوى العمل السياسي بشكل عام لكن ماذا عن العمل الاسلامي عن الحركات والتيارات الإسلامية؟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 احيانا المجتمعات الإسلامية الدول الإسلامية سواء الدول الإسلامية او الجمعيات الإسلامية والاحزاب العاملة في الدول الغربية بريطانيا مثلا امريكا الى غيره هذا فيها عدد من الجمعيات الإسلامية تجد انهم يتغنون في خطبهم أقصد الاسلاميين يتغنون في خطبهم وفي برامجهم على الوحده الإسلامية ثم تجد أن هذا هو رئيس الجمعيه تنسب إلى حزب معين وذاك رئيس الجمعيه اخرى تنسب الى حزب اخر وبدل ما يعملون في نفع ابناء الامه الذين تحت ايديهم يبدا بعضهم يضرب في بعض وتجد أن هناك ربما هناك جمعيتان كلاهما تختص بالأيتام بدل ما تشتغل هاتان الجمعيتان في نفع الأيتام وفي تطويرهم وفي البحث عما ينفعهم تبدا هذه الجمعيه تضرب الجمعيه الاخرى لماذا أنتم تبرعات عندكم أكثر لماذا مبناكم احسن من مبنانا ونحو ذلك فانا اقول اذا استطاعت ايضا الجمعيات الإسلامية والاحزاب اليوم الإسلامية أن تطرح المشاكل الصغيرة جانبا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 ثم بعد ذلك نطالب السياسيين بالاتحاد وانا لا استبعد انه ربما يعني بعض بعض الجمعيات او بعض الاحزاب الإسلامية يمنعهم أيضا حظوظ النفس يكون غير صالح اصلا يا اخي لرئاسه هذا الحزب او قياده هذه الجمعيه ومع ذلك لانه تطلع صورته في الجرايد يستضاف ولا يستطيع ان يتخلى عن ذلك ويبحث دائما عن مثلي هذا الاخ علي العبيدي يقول السلام عليكم هل قاعدة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه لها أصل في كتاب واهل السنه هو طبعا هذه كلمه عامه نصوص الكتاب والسنة تأمر دائما بأن يتعامل الإنسان مع اخيه بالامور التي يتفقون عليه وينصح إذا وجد عليه ملاحظة كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ان تناصح من والله الله أمركم وقال عليه الصدر القديم النصيحه النصيحة النصيحه لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم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 قد اصبتم مثريا قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم وقال الله جل وعلا في معركه احد قال سبحانه وتعالى ولقد صدقكم الله وعده الله وعدهم بالنصر افتحوا سنهم باذنه طيب يا ربي لماذا ما نزلت النصر ما انت أن تنصرنا قال الله حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما رااكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم يريد الاخره يقول عبد الله بن يقول والله لم يقع في قلبي أن احد منا ونحن نقاتل في أحد يريد الدنيا الا لما قرات قول الله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخر يا اخي اذا كان هذا الكلام عن صحابه قاتلوا مع نبينا عليه الصلاه والسلام وهم يشاهدونه يقاتل أمامهم ويقودهم ويصلي بهم ومع ذلك ربنا يقول منكم من يريد الدنيا نزلت وتركتم الجبل الذي أمرتم بحراسته تريدون الدنيا فما بالك يا اخي لما نتكلم اليوم عن واقعنا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 ان نتحد العلماء أن يتحدوا ويصبحوا على راي واحد بحيث أن مثلا تحدث احداث معينة في مالي أو في سوريا أو في غيره يصبح رأي العلماء جميعا هو راي واحد يتفقون على راي واحد الذي يخالف هذا الرأي يحترم راي الأكثرية ويسكت خلاص لاني أعلم ان اذا تكلمت سيستعمله العدو لتفريق هذا الرأي فأنا أسكت ما الأكثرية على هذا وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهب حتى يستاذنه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولوا ونصله جهنم إذا عرفت الأمة تبنت قرارا واحدا بنسبه 90% في احداث مالي احداث سوري احداث كذا او كذا خلاص انا اسكت ما في داعي انا اشق الصف اتحاد الاطباء اتحاد للمعلمين عمال محامين اتحاد للدعاه اتحاد للخطباء قيل مثلا للخطباء أن نخطب الخطبه القادمة عن كذا مثلا من احداث الأمة خطيب لم يقتنع بهذا لكن ما أنكم كلكم على هذا الراي أنا لن اشق اصالحكم ولا افر الجماع اهميه الخطاب الدعوي سواء من خطبه الجمعه او من خلال المنابر الاعلاميه او من خلال ما يكتب ما اهميه الخطاب الدعوي في تحقيق هذه الوحده المرجوه الله جل وعلا جعل للدعاه مكانه بين الناس ولذلك الداعيه يا اخي الذي يقوم يخطب الجمعة أمر النبي عليه الصلاه والسلام بالإنصات إليه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 وبالتالي هم مأمورون بتطبيق ما يقول اذا كان حقا فوظيفه هؤلاء الدعاه اليوم في غاية العظم لكن يجب أن يشعر الناس بصدق هذا الداعي وهو معهم أن يشعروا أنه قبل ان يامرهم بشيء يطبقه على نفسه لا يأمرهم بالوحدة. لا يأمرهم بالبذل لا يأمرهم بالتعاون لا يامرهم يا اخي بكبت حظ النفس وتقديم حظ الامه عليه ثم يرون ان هذا الداعي لا يطبق ذلك الناس اذا اقتنعوا بالدعاه وبالعلماء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 انما يطيعون الكلام الذي تقوله فويظن أنه يطيع الله بعد هذا الخطاب يقوم على تقديس الذات على تنزيه الذات وشيطنه الاخر وبالتالي يؤدي إلى فرقه ليس بعدها فرقه وكل عبادي يقول التي هي احسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان الانسان عدوهم بينه الله جل وعلا أمرنا ان لا نتكلم إلا بما فيه وحده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 أفلح الشيطان في أن ينزغ بينه بالتالي استطاع أن يفرقهم ولذلك أنا أؤكد جدا على أن يكون الدعاة وأن يكون المحبون للخير وحدة الأمة أن يحرصوا على أن يتوحدوا وهي رسالة حقيقة إلى كل الدول التي فيها أنواع من الأحزاب مصر مثلا الآن في الفترة الأخيرة صار عندهم جمعيات كثيرة وأحزاب تونس بعد ما ذهب بن علي امتلأت الآن بالجمعيات الخيريه يا اخي أكثر من 400 جمعيه وفتحت خلال سنه واحده أكثر من 400 جمعيه خيرية قل مثل ذلك في غيرها من الدول ينبغي أن يحرصوا إذا كانوا حريصين على توحيد الامه ان يتحدوا فيما بينهم إذا كانوا يشتاقون إلى توحيد الامه حرصوا ان يكون بينكم تعاون ولا يكون الانسان يعتمد فقط على على عمل غيره ولذلك نبينا عليه الصلاه والسلام يا حتى في حتى في تعامله مع اصحابه كان يحرص عليه الصلاه والسلام على القضاء على حضوظ النفس دائما ولذلك لما اختلف ابو ذر رضي الله عنه مع بلال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 الذي يذم الناس على الوانهم أو على أصولهم أو على أنسابهم أو يريد أن يفرقهم بهذه الامور ربنا جمعنا يا أخي على, على على كتاب واحد وسنه واحدة وقبله واحدة وشعائر واحدة وصلوات واحدة وحج واحد ورمضان واحد ثم ناتي بعد ذلك تقول فيك قال إنك امرؤ فيك جاهليه لماذا لأنه فرق بينه وبين بسبب اللون ولذلك اليوم الذي الذي يفرق بين الأمة بسبب الأحزاب او الجماعات او او اللغات أو الألوان أو يدعو إلى الى عروبه وقوميه عربيه او نحو ذلك كل هذا لا يصب في مصلحة الأمة. دكتور الآن يمكننا الحديث عن المجالات الضرورية لتحقيق وحدة الامه الاسلاميه بعيدا عن اراده الاراده الرسمية أو السياسيه ما هي هذه المجالات يا اخي من, من أهم اهم للوحدة الإسلامية أن يكون الناس عندهم الرغبة في هذا رغبة صادقه حقيقيه الا تكون المساله فقط مطلقة كلام طريقه من قناعه نقوله. بطبيعه الحال. احسنت قناعه نعم. ان الله تعالى أمرنا به وإن هذه امتكم امه واحدة. ما قال عشر امم كان الناس في السابق يتعصبون لقبائلهم الى دولهم اليوم خلاص انا أرى أخي من أي لغة كان باي لون كان من أي جنسية كان أشعر أني انا وياه على وحدة واحدة اول شيء ان يكون في رغبة داخلية الأمر الثاني يا اخي ان نثير هذا الموضوع دائما انا ادعو اخواني الخطباء في كل مكان أن يدغدغوا مشاعر الناس بهذا الموضوع دائما بحيث أن يقول مثلا نحن نحن اخوه والأمة كلها واحدة. اخوك في باكستان واخوك في في الصومال واخوك في روسيا يحاول دائما أن يسوق هذه المشاعر وهذه المصطلحات حتى تألفها الاذان وتبدا الأمة تشتاق الى هذا يا اخي منذ ان من سقطت الخلافه في في تركيا والامه متفرقة. هذا عيب حقيقة انا لم نستطع الى الان ان نجمعها مره واحده كيف بالله لو لو قام اليوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رآنا وقام الصحابه الكرام وهم الذين بذلوا ارواحهم وبذلوا دماءهم واموالهم وفارقوا اطفالهم ورملوا نساءهم في سبيل جمع الامه ثم راونا اليوم متفرقين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 الرابع أن يسارع كل من يستطيع في عمل اتحادات يعني من يعلق الجرس طبيب بارك الله فيه جاء وانشأ اتحاد عالمي اطباء المسلمين يسجل في اي دولة داعيه يسجل اتحاد عالمي للدعاة اتحاد عالمي للعنى. انا سجلته من الاتحاد العالمي للدعاة سجلناه في بريطانيا لماذا لم يسجل في بلد عربي لأن البلدان العربية ترفض مثل ذلك وهذا حقيقه طعن في في قلوبنا انا انشات الاتحاد العالمي للدعاه وسجلناه مع الاسف في بريطانيا وذلك انك انك عندك دوله عندها قوانين واضحة ليس يعطيك القانون اليوم ثم غدا بمزاج لاي شخص يشطب عليه ويلغيه لا عندك قانون تستطيع أن ان تستخرج حقك منه بالقانون فيما في تسجيلك للاتحاد وبالتالي إذا استطعنا أن نذهب إلى الى مثل هذا البعد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 قد انتهت مرة الوقت سريعا اشكركم فضلا الله الدكتور محمد العريفي معد قدم برنامج ضاع بصمتك على قناه اقرا اشكركم على حضوركم معنا في هذه الحلقه الله كما اشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابع لكم تحيات معد برنامج معتز الخطيب والمخرج منصور الطلفيح وسائر فريق العمل وهذا عثمان عثمان يترككم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته